ولقد اخترناهم ولقد اخترناهم ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على ذا العلم على العالمين على العالمين, العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين હુમિથી ફીબલ ઉમુન ઇન્હ ઉલ ઇલ કો إِنَّهَا إِلَّا مَوْتَاتُنَا لُولَا إِنَّهَا إِلَّا مَوْتَاتُنَا لُولَا إِنَّهَا إِلَّا مَوْتَاتُنَا لولا, إن لُولَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَلَنَ نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ سَآتِي بِآبَائِنَا ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين اه هم خيرون ام قوم تبعين اه هم خيرون ام قوم تبعين والذين من قبلهم اهلكناهم بل غير من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بَيْنَهُمَا لَعِبًا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى لَهُ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّا شَجَرَتَا إِنَّا شَجَرَتَا أحسنتم يلا أحمد عبدالغاني أحمد يقرأ العيه الأولى وأنت تقرأ الآية الثانية يلا منذ تسعة وعشرون وَلَقَدْ نَجَّيْنَا واحد أي كاملة واحد اثنان ثلاثة ولا قد نجينا نجينا ولا قد نجينا بني اسرائيل من العدا بالمهين من فرعون انه كان عاليا من المشرفين ولا قد اخترناه هم على علم على العالمين واتينا ما شاء الله يلا نقراوا معاً اللوح 1 2 3 ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب ذي المهين من فرعون انه كان علي من المسرفين ولقد اخترنا إِنَّ بَنِي آدَمَ عَلَى قَدَرٍ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ لَايَةٍ فِيهَا بَلَاء كَمَا بِنُ نِنْهَا أُولَاءَ إِلَى يَقُولُ نَ إِنْ هِيَ إِلَى مَوْتَاتُنَا لَوْ لَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِي لَفَاتُ بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ હું મો એના હા મુજરે હુમ ખુમા إلا بالحق ولا كنا أكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل في قاتهم اجمعين يومنا يغني مولا عن مولى شيئا ولا قوميون صاروا الى من الرحيم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجرت